يا غافل الدنيا مسير والله عيني اللي يسير يا غافل الدنيا مسير والله عيني اللي يسير دنيا عجيبه والبلاء فيها عجيب مستطيل تلعب بعقلا لي هوى ويثبت بها الشخص الشطير إنسان عاتلك يا هلا تفرح وفيها تستجير وإن عاكساتلك ما على وجهك يكون لي يثير عجب حال اللي ما اخدعوا فيها خبير عجب حال اللي بها يلعبوا جحا النذير الشبلح بعرضه وش عادي أمتعها البشير كم مات فيها وانتهى من سيد ما له كثير جمع بنا مال ولا ألف فيه من شخص خشير وبنا بها قصرين ليا الشافهر في قه يستحير وجمع يا وله قال يا الله ناسكن البيتال وثير ونلبس بدين يا ن ترى لا بدينا ندخل بالحرير وفي دخلت اهل القصر جاه الموت ما له من طير وبك وعاليه عيالها اللي كلهم له يستشير وبك تعاليهم ما العيا لو قالت الله استخير عسى هبل جناحه ما كان في الدنيا حسير ضيع حياته فربنا والجامعنا حطام حقير واليوم جاءه علي على كل العباد مر مصير وحزنت عليهم ما العيال شهور وان زادت يسير وتزينات عذابه وصار الشعر من عقبه كثير وجوها خطاطين وهم يبون من نهر ليصير وقالت تعالوا ما مرحبا هذا حال ما يعير فات العشير ومن بدا الا بيد يلقى العشير وتزوجت عقبه وصار القصر لا الشخص الغرير عذب يا لك اللي ومن حالهم حاله بخون فرق ليلهم كم كان يار افهم برير هذه هي دنيا تدور حالها حالم مثير يوم يجي فيها فرى وخريجي فيها عسير لو شفت فيها الجبال على يدياتك الكثير يلا تفرج عن عبادك الهم وما يضير وترحم ضعيف بينهام يمشي على نهجال كثير وخاف من يوم نجي في المحاسب والحشير وصاله تراب في عين دماء فالجو من طيرن يا طير يطير ان النبي الذي يرى وجهه بشوش مستنير رسولنا اللي شافع لناس في ذا اليوم الكبير رسولنا اللي شافع لناس في ذا اليوم الكبير رسولنا اللي شافع للناس في يوم الملك الكبير